فَأَفْلَحَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ زمان بتا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 وقالقنا المدوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك نزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناكم في الظلمات على ذهاب به لاقدرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل و اذا تقضوا من طوري سيرنا اذا مت بالدني عصب غير اكل وان انكم في الابعامل عذرا تسقيكم مما في Oh uh -huh. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلق فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا سبق عليه القول منهم ولا اشتركوا في to... ta yeah. yeah.